فَبَثَ اللهَّهُ غُرَابَي يَببحَثُ فِي الأررضِ لورِييَهُ كَ فَ يوارار سَوْءَتَأَخِي قَالَ يَا وَلَتَ أَجَزْتُ أن أكُونَ مِتْ هذا الغُرابِ فَأوارَ سَوْءَتَأأَخِي فَأَصَْحَ مِن النَّادِمين